عزمنا كالفهود هدمة لا تدين تنبنا كالرسول قوة الناصرين عزمنا রঘুজি ভাইয়ূ الجبال هي اقوتي هيا كل الجبال عزمنا هذا ناصرني عزمنا كان حضور جل من دلالاتنا ننجنا من الوسوط قوه ناصري هيا لنقاتل ضد طغوث وباطل نجعل النصر غنابا وليع دين الإله إقوتي أيها نقاتل جلد طابت وباطل تسعل للكفر قناب دين الإله عجونا إخوتي لا, لا لا اخوتي لا نستكين خبص صوت الظالم دعوتي لا لن تنثني وعلى الحق اتجاهي اخوتي لا نستكين خبص صوت الظالم دعوتي لا لن تنثني وعلى اتجاه عجونا كالفهود همة لا لا تبين جندنا كالرسول قوة ناصر عجونا كالفهود همة لا لا تبين جندنا كالرسول قوة جند أخوتي ذات شهيد جنة قلدي يريد دره صعب شديد أدوه عبدالإله أخوتي ذات شهيد جنة قلدي يريد دره صعب شديد أدوه الله <تصفيق> عزمناك الفعود لا لا تمل جندنا للوصول غدا الله اكبر صيحه الحق المؤزر هزت الكفر فادبر عبد هذا الاله اهتفوا عزمنا كالفهود همة لا لا جدين جندنا كالوسود قوة ناصرين عزمنا كالفهود همة لا لا جدين جندنا كالوسود قوة ناصرين عجبنا كالفهود همة দাসী ও দাসী